وَلَقدَدَ زَِيًاَّ السَّمَاء أَدُّ يَ بِمَصَابِي حَوجَعَنَاهَا جُمَِ الشَّيطين وَأَْتَدَناَ لَهُم معْذاابَ السَّعين وَلَِّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم معذاابُ جَهَنَّ مَ اِذَا الْقُومُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُنُّ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بَل قَدجَ أَناَا نَذيرٌ فَكَذذَّبَنَا وَقُلنا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِنْ شَيْئٍ إنِ أَنتُمْ إِلَّا فِي بَلَالٍِ كَبِي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 وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ জালল কুমুলি হুলু মিরসিফ বিকমুল অ শিলিবসূন কে ফনী ও কল ব্লী নিং ফক ফক নী أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنَّ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 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِينَ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 উল ইমল দল ইমন মু وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب ال قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا 18. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 19. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ